الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ثم الصلاه بعد والسلام على من قال في على من قال اوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين إلى يوم الدين أما بعد أيها المباركون هذا القرآن من أجل النعم التي تستحق الحمد ومن أعظم هدايا الله لهذه الأمة فالحمد لله الحمد لله على هذه النعمة ثم الحمد لله ثم الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهى إن نزول القرآن أيها المباركون أعظم وأسعد حدث في تاريخ البشرية وما أنزل ربنا جل وعز بيانا من السماء أعظم وأجل من القرآن العظيم الله عز وجل أنزله على من أنزله على خير البلية وهاد البشرية كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين ثم قال مباشره اولم يكفهم فمن لم يكفه القران فلن يكفيه شيء اولم يكفهم انا انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ان في ذلك لرحمه وذكرى لقوم يؤمنون أما يكفيهم هذا القرآن ليكون حجة وتصديقا ومعجزة والله لو أن ما في القرآن ما للقرآن من عظمة إلا أنه أنزل على محمد لكفى به من عظمة ذلك الكتاب الذي تكفل ربنا جل وعز لمن أخذ به ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى كيف يشقى صاحب القرآن كيف يشقى والقرآن معه كيف يشقى وهو يتدبر آياته ما انزلنا عليك القران لتشقى حتى اوامر هذا الكتاب لو خالفت هواك هي لسعادتك ليست لشقائك ابدا ابدا لذلك الذي يقرا القران بتدبر لا يحزن باذن الله ولن يحزن مهما كانت ظروفه لأنه يعيش مع القرآن يحيا بالقرآن الحياة مع القرآن سعادة الحياة مع القرآن ليس فيها شقاء الحياة مع القرآن ليس فيها هم الحياة مع القرآن ليس فيها حزن الحياة مع القرآن لا ضيق فيها ولا نكد ولا كدر أيحزن؟ والله يقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا كيف يحزن وهو يقرأ ألم نشرح لك صدرك الذي يقرأ القرآن بتدبر يا إخوة لا يمل ولن يمل بإذن الله وإن كتاب الله أوثق شافع واغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا لذلك كل شيء إذا رددته تمل منه إلا القرآن فترداده يزداد فيه تجملا لو أعطيتك الآن قصة معينة قلت اقرأ هذه القصة كل يوم مرة واحدة اقرأ هذه القصة كل يوم مرة واحدة فقط تجد أنك تقرأها المرة الأولى ربما بشوق ولهف المرة الثانية ربما تقرأها كذلك الثالثة ربما تشعر بشيء من الملل الرابع الخامسه طبيعي ستمل وربما تقول أريد كتاب آخر أريد قصة أخرى أما القرآن فحاله مختلف مختلف تماما كم مرة نقرأ في صلاتنا المفروضة فقط سورة الفاتحة في اليوم الواحد كم مرة من يجيب سبعة عشر مرة نقرأها فقط في يومنا وفي الصلاة المفروضة فقط هل ملت نفوسنا سورة الكهف كل جمعة نقرأها في السنة تقريبا كم مرة نقرأها أكثر من خمسين مرة تقريبا هل ملت نفوسنا بل ربما تكون عند أحدنا عندما يقرأها وكأنها أول مرة يغوص في, في أسرارها ويتأمل في قصصها ويتفكر في آياتها كيف يمل صاحب القرآن هل يمل أحدنا من التنفس؟ هل يمل أحدنا من التنفس القرآن نفس الروح مجرد أن تتدبر أيها المبارك آيات الحياة فقط في القرآن تجد في قلبك سعادة طمأنينة راحة انشراح كما أن الروح حياة للأبدان فالقرآن روح يحيى به قلب الإنسان وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا لن يستطيع أحد تدبر القرآن إلا من جعل القرآن حياته اشتغل اعمل تزوج رب أولادك اهتم بزوجتك بأهلك ببيتك بوظيفتك لكن اجعل هذا الكتاب محور حياتك تدبره افهمه عش معه اجعله خليلك وطوبى لمن جعل القرآن له خليلا احد السلف يقول لم أرى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 وعز وانه لذكر لك ولقومك عز شامخ لك ولقومك وسوف تسالون سوف نسال عن هذا البيان العظيم عن هذا القران الذي اكرمنا الله به هل قمنا بحقه هل قدرنا حق قدره هل بلغناه للناس سوف نسال عن منزله هذا الكتاب في قلوبنا ماذا سنقول لله ماذا سنقول لله وإنه لذكر لك ولقومك القرآن يا إخوة شرف للعرب شرف للعربية ولا أنسى دائما ذلك الرجل الروسي الذي يقول عنيئا لكم نزول القرآن بلغتكم تتلونه بفهم تتلذذون بجمال آياته وبجمال معانيه ما قيمة العروبة إذا لم يسخرها الإنسان في تدبر القرآن وفهم آياته ما قيمة العروبة وقد نزل القرآن بلسان عربي مبين أيها المباركون تكفل ربنا جل ثناؤه وتقدست أسماؤه بأن من يحفظ هذا القرآن أن الله يعزه ويرفعه قال الله جل الله بل هو آيات بينات بل هو آيات بينات في صدور صدور من حضور من المساله اختيار من الله عز وجل ليحفظ كلامه في هذا الصدر فهنيئا لعبد رضي الله صدره مكانا لكلامه بل هو ايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم وما يجحد باياتنا الا الظالمون تامل جعل الله حامل هذا القران من الذين اوتوا العلم من العلماء من العلماء وان كان انسانا ضعيفا هزيلا ليس ذا نسب ولا ذا مال مهما كان له من الضعه بين الناس وعدم الالتفات اليه فانه اذا وعى هذا القران في قلبه اعزه الله رفعه الله بل هو ايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم فاللهم اجعلنا من اهل القران قولوا امين قال عليه الصلاه والسلام مادحا من يقرا القران مثل الذي يقرا القران وهو حافظ وهو حافظ له مع السفره الكرام البرره كانه في صفوف الملائكه يتلو مع السفره الكرام البرره ومثل الذي يقرا القران وهو يتعاهده وهو عليه شديد فله اجران له اجر التلاوه واجر المشقه فهو يؤجر يؤجر من الناحيتين لذلك بين عليه الصلاه والسلام في حديث اخر وهو حديث صحيح في فضل قراءه القران من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنه والحسنة بعشر امثالها لا اقول الف لام ميم حرف ولكن الف حرف ولام حرف وميم حرف جلس حبيبنا عليه الصلاه والسلام يوما إلى أبي بن كعب وكان أبي طبعا قارئا للقرآن بارعا في, في تلاوته صارفا فيه آناء الليل وأطراف النهار جلس عليه الصلاة والسلام صلوا عليه إلى أبي ثم قال له يا أبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة انتفض أبي وحق له ذلك قال يا رسول الله وسماني الله لك وسماني الله لك يعني الله قال لأحد أصحاب الله قال لك اقرأ على أحد أصحابك ثم أنت اخترتني أم أن الله جل الله في ملكه العظيم وفي علاه وفي جبروته سماني لك اختارني من بين كل المخلوقات ليجري اسمي هناك وسماني الله لك قال نعم فانفجر أبي باكيا يا أخوة لم يذكر أن أبي في حفظه قد بلغ الغاية في حفظ الحديث كما بلغها أبو هريرة ولا كان يكتب الحديث كما كان عبد الله بن عمرو بن العاص ولا كان يتقدم صفوف الجهاد قائدا مقاتلا كما كان يفعل خالد ولا كان ينفق المال كما كان عثمان ولا كان ذا راي سديد ملازم للرسول عليه الصلاة والسلام مثل أنس ولا كان ذا راي سديد ملازم للرسول عليه الصلاة والسلام كأبي بكر وعمر ولا كان ملازم يخدم النبي عليه الصلاة والسلام مثل أنس ومع ذلك مع ذلك استحق بإكرامه للقرآن أن يكرم هناك من أكرم القرآن أكرمه الله لما صرف الوقت يتلو كتاب الله ويتدبر آياته اناء الليل وأطراف النهار استحق أن يذكر في السماء أي شرف أعظم من هذا انظر كيف يرفع الله تبارك وتعالى أهل القرآن كيف يعز شأنهم بل كيف يستمع إلى قراءتهم يقول الحبيب عليه الصلاة والسلام لله أشد أذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن يجهر به من صاحب القينه إلى قينته الله استمع إلى من يقرأ القرآن أي شرف أعظم من هذا؟ أي شرف أعظم من هذا الله يستمع إلى تلاوتك إلى ترتيلك لذلك قال الحبيب عليه الصلاة والسلام زينوا بالقرآن أو زينوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا وقال عليه الصلاة والسلام في حديث اخر زينوا القران زينوا اصواتكم بالقران وفي روايه احسنوا اصواتكم بالقران فالصوت ايها الكرام يزين بالقران والقران يزين ويصبح اكثر تاثيرا بالصوت الحسن خرج عليه الصلاه والسلام يوما من بيته ثم صاحبه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فوصل عليه الصلاة والسلام إلى المسجد فلما أراد أن يدخل إلى مسجده عليه الصلاة والسلام طبعا له عليه الصلاة والسلام أبواب من بيته إلى المسجد مباشرة لكنه لم يشأ أن يدخل من هذا الباب إنما أراد أن يدخل من الباب الذي يدخل منه الناس فلما أراد أن يدخل وإذا بقارئ يقرأ القرآن في المسجد عند الجدار طبعا الجدار قصير فلما مر عليه الصلاه والسلام عند هذا الجدار وإذا بابن أم عبد رضي الله عنه وأرضاه يقرأ القرآن وقف عليه الصلاة والسلام وجعل يستمع إلى قراءته أعجبه حسن صوته أعجبه إتقانه فقال عليه الصلاة والسلام مكلما صاحبيه من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأ على قراءة ابن أم عبد من يعرف من هو ابن أم عبد عبد الله بن مسعود صلى الله عز وجل أن يجعل القرآن ربيع قلبي قل آمين. حذر ربنا تبارك وتعالى من الاعراض عن ذكره وعن آياته فقال في بيانه ومن أظلم يعني لا أحد أظلم ممن ممن ذكر بايات ربي ما دفع بهذه الآيات هل تدبرها ثم أعرض عنها بل قال الله عز وجل عن الذي يعرض عن هذه الذكرى أنه مجرم مباشرة قال الله إنا من المجرمين منتقمون لا أحد اظلم ولا جريمة أعظم من الإعراض عن ذكر الله وعن آياته هل انتهى الأمر إلى هذا لا بل اذله الله وشبهه بالحمار أعزكم الله قال الله فما لهم عن التذكرة معرضين لانهم حمر مستنفرة الحمر جمع حمار الله اسال الا نكون وانياكم ممن يعرض عن ذكره وعن اياته قلوا امين بين عليه الصلاه والسلام ان في اخر الزمان اذا هجر الناس القران رفع القران عنهم لذلك قال الله جل الله لنبيه عليه الصلاة والسلام ابتداء ولنا تبعا وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا لو سمعنا النبي عليه الصلاة والسلام يتلو يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا هل نحن نشعر أن لنا نصيب من هذا التوجع النبوي يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا شيخ الإسلام بن تيمية يقول من هجر القرآن فهو من أعداء الرسول من هجر القرآن فهو من أعداء الرسول وأن هذه العداوة أمر لا بد منه ولا مفر عنه الأمر خطير يا إخوة ليس بالسهل اتخذوه مهجورا بدأ يمر على أحدنا اليوم واليومان والثلاثة ولا نقرأ عيب والله ربما نجلس على الإنترنت ساعات ربما نقرأ الصحف، نجلس على على تويتر ونحوه أو نجلس عند التلفاز نتابع المباريات ونحو ذلك نتحدث مع الأصحاب والإخوان. أما القرآن فليس له حظ يوميا. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعوذ بالله من الخذلان. كلنا والله يا أخوة ذلك الرجل. الذي ربما يمضي عليه اليوم اليومان وربما كان الجهاز الذي في يده موجود فيه المصحف مخزن ومع ذلك يمر بأصبعه على موضعه فلا يفتحه لكنه يفتح غيره ويتحدث مع أصحابه وهذا من هجران القرآن أن يمر عليك اليوم واليومان والثلاثة ولا تقرا ومن أنواع الهجران عدم معرفة معانيه لو وصل لأحدنا لسالة من شخص يحبه لكن وصلته هذه الرسالة بلغة غير واضحة لغة ربما لا يفهمها أمام سحنا الرسالة وقلنا خلاص هذه, هذه غير واضحة بل نذهب إلى من يترجمها ونحرص على ذلك بعضنا يقرأ الله الصمد منذ عشرين سنة ولا يفهمها إلى اليوم غاسق إذا وقب لا أدري مؤسدة لا أفهم وليس بينهم وبين فهمها إلا أن يبحث في شيء من معانيها كل شيء ميسر الآن ابحث في تفسيرها ابحث في السعدي في القرطبي في ابن كثير بعضنا والله يا إخوة يقرأ الآيات أو يستمع إلى بعض الآيات وكأنها ألفاظ أعجمية لا يدري ماهي بل وكأنه وكأن الأمر لا يعنيه اصلا كذلك يا إخوة من أنواع هجر القرآن عدم تدبره وفهمه الله يقول فإنّه نزله على قلبك لماذا على قلبك حتى لا تتجاوز الآية هذا القلب هل نحن نتأمل الآيات بقلوبنا؟ ربنا يقول كتاب أنزلناه إليك مبارك لماذا ما الغاية يسمع آياته مع أن السماء مطلوب الله يقول وإذا قل القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون يا أخي أنا أريد رحمة الله عز وجل لو بالإنصات والاستماع إلى كلام الله لكن ما قال يسمع مع أنها مطلوب ولا قال ليقرأوا لي أنا كل يوم أقرأ وردي مثلا فالقراءة مطلوبة لكن الغاية ليدبروا آياته, آياته آياته آياته آية آية فلا تمر عليك آية إلا وقد علمت ما فيها من العلم والعمل ما لك وما عليك يا اخوها الذي يقبل على هذا القران بقلبه وبصدق وشغف يريد فقط ان يفهم الايه يريد فقط ان يتدبر القران لن يشعر ابدا ابدا بغموض معانيه ولا ثقل كلماته بل يصبح ميسر له غايه التيسير الله يقول ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر قيل لأحد السلف لكل كتاب عنوان فما عنوان كتاب الله قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر اولو الألباب اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين التدبر أيها الموفق توفيق من الله وهو فرصة في الحقيقة عدد من العلماء يا إخوة كانوا يتمنون في آخر حياتهم أن لو كرسوا حياتهم في تدبر القرآن والغوص في أسراره وتفسيره كابن تيمية مثلا وغيره الآن الفرصة أمامك تدبر القرآن ان رمت العلا فالعلم تحت تدبر القرآن تدبر القرآن يثبت القلب ويسدد الرأي ويعصم من الهوى كذلك لنثبت به فؤادك ثم إن من أعظم ما تخاطب به العقول وتوعظ به القلوب هذا القرآن ربنا يقول فذكر بالقرآن من يخاف وحيدا القران يرقق الاحجار كيف لا ترق له القلوب افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها بالمناسبه في ذكر هذا القفل سر عجيب ان القفل يشتد بقدر انصراف العبد عن تدبر القران يشتد ويزول بزواله ام على قلوب اقفالها يا الله متى تنكسر هذه الاقفال حتى نفهم ما يقال متى تنكسر هذه الاقفال حتى نفهم ونفهم ونفهم ما يقال فاللهم افتح اقفال قلوبنا اللهم افتح اقفال قلوبنا ثم ان من انواع هجر القران عدم التحاكم اليه يقرا احدنا مثلا والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم ثم يلتفت إلى القانون الفرنسي والقانون الأمريكي ويدع قانون رب العالمين يدع الدستور العظيم جانباً ويطبق تلك, تلك الأنظمة ومن أحسن من الله حكماً لقوم يقنون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فاولئك هم الظالمون فاولئك هم الفاسقون يقرا الزاني لا ينكح الا زانيه او مشركه والزانيه لا ينكحها الا زان او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ثم ياتي ويطبق القانون الذي يقول الزنا برضا الطرفين لا يعاقب عليه القانون بل مع الاسف بعض القوانين في الدول العربيه ربما كانت قريبه منا زنا المراه برضا زوجها لا يعاقب عليه القانون هجران يا اخوه لتحكيم القران ومن احسن من الله حكما لقوم يقنون هذا من هجران القرآن كذلك يا إخوة من هجران القرآن عدم العمل بأوامره يقرأ أحدنا وقولوا للناس حسنا وفي قراءة أخرى وقولوا للناس حسنا ثم يتكلم بأقبح وأبشع الكلام وهذا من هجران القرآن يقرأ أحدنا ولا يغتب بعضكم بعضا ثم يغتاب الناس يغتاب العلماء يقرأ أحدنا وأنفقوا فلا ينفق في سبيل الله هذا من هجران القرآن يقرأ أفلا يتدبرون القرآن وكما قال بعض المفسرين يعني افلا يعملون بالقران ويعرض عن تدبر عن تدبر الايات والاعراض عن تدبر القران خصلة نفاق لماذا لان الايه افلا يتدبرون القران جاءت في معرض ذكر النفاق في سوره النساء ومن هجران القرآن أيه المباركون عدم الاستشفاء عدم الاستشفاء به والله يقول في بيانه وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين طبعا من هنا للبيان وليس وليس للتبعيض فالقرآن كله شفاء وليس بعضه أو أو شيئا منه لذلك الله يقول في كتابه قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء كان نبينا عليه الصلاة والسلام يرقي بالقرآن ورقى أبو سعيد رضي الله عنه كما في الصحيح رقى رجل أصيب بلدغة فرقاه بصورة الفاتحة فجعل ينفث, ينفث عليه فبرئ وقام ليس به بأس ولا عجب وننزل من القرآن ما هو شفاء وقد جرب مرارا إلى اليوم الرقه بالقرآن على أمراض والله بعضها قد عجز الطب عنها وعن علاجها فثبت لدى الأطباء سواء المسلمين أو غيرهم أن المريض تحسن حاله وربما ربما شفي ولا عجب وننزل من القرآن ما هو شفاء تأمل هذه الآية ما هو شفاء ما قال ما هو دواء ولا قال ما هو علاج لأن الدواء قد ينفع وقد لا ينفع وربما يضر أحيانا إذا كان الاستعمال خاطئ مثلا لكن الله قال شفاء شفاء شفاء من كل داء لذلك اجعل القران الحل الاول اذا مرثت كذلك يا اخوه الاستشفاء القلبي بهذا القران اذا وجدت في قلبك قسوه فعليك بالقران اسعد قلبك بالقران اشرح صدرك بألم نشرح لك صدرك هذا من شفاء قلبك إذا أصبت بمرض أو أصيب من تحب بمرض فرقه بالقرآن فإن هذا من النفع بإذن الله عز وجل وهو من الاستشفاء بالقرآن وتركه نوع من أنواع هجرانه. أسأل الله جل الله جلت قدرته ان يجعل القرآن شفاءنا ودواءنا قل آمين اللهم أسعد بالقرآن قلوبنا وأشرح به صدورنا وأذهب به همنا وغمنا واكتئابنا وأغننا به يا الله عن كل راق وطبيب اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم واجعله حجة لنا لا علينا جزاكم الله عني خير الجزاء وسلام من الله عليكم ورحمته وبركاته